مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَبِيثُوا تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقُوا إِلَى عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَعُقُبَ كِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بعضه ومن الأحزاب لن ينكر بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله إليهما مآب إليه أرجع وإليهما مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزل الله حكما عربيا ولئن اتبعت أهواه ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا ما كان لرسول ان يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول ان يأتيا بآية إلا بإذن الله أجل كتاب اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت الله ما يشاء ويثبت وعنده امر كتاب وعنده وَإِم نُورًاَّكَ بَعَضَلََّ عيدُهُم أَونَتَوَكأَيََّكَ فَإِنمَ وَإِن نُورِييًَاكَدَعَضَللََ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْكُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا لا معطب لحكمه والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وهو تريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر وَقَدَّمَ مَا تَهَنَّذِينَ إِنْ قَدَّمِ الْإِنْسَانُ سُرَّ اللهَ الْمَسْكُرَ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ يَعْلَمُ مَا تَأْتِي وَسَيَعْلَمُ إِلْكُ